حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل